كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد كنا سوقفنا في المرة الماضية عند الإنكار باللسان وسنذكر إن شاء الله تعالى في درس اليوم ضوابط الإنكار باللسان فإن كثيرا من الخلق لا يقدر إلا على هذه المرتبة وكثيرا ما تحدث مضاعفات وخسائف بسبب الجهل بهذه المراتب التي ينبغي مراعاتها اول ما ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بلسانه أول المراتب أن يعرف الواقع في هذا المنكر أنه منكر إذن اول المراتب هي التعريف لأن كثيرا من الناس يجهلون أن هذا الفعل مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في البيئة الجاهلة ونحن نتكلم في خصوص واقعنا في واقع مصر على وجه الخصوص لأن الكلام يتنزل عليها في المقام الأول فمعلوم أن الدعوة الحقة إنما بدأت تغزو الناس منذ نحو ربع قرن من الزمن ولم تكن هذه الدعوة المباركة وأعني بها الدعوة السلفية لم تكن هذه الدعوة المباركة غائبة يوما من الأيام إنما كان ضعيفة غاية الضعف ومرت بفترات ضعف شديد وكان يمثل هذه الدعوة في المرحلة الماضية جماعة أنصار السنة المحمدية أيام كان على رأسها الأساطين الذين كانوا يدعون إلى مذهب السلف مثل الشيخ حامد الفقه رحمه الله والشيخ أحمد شاكر المحدث المعروف والثلة الموجودة مثل الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ محمد خليل هرراس وبالوفا يدرويش وهؤلاء الثلة اللي هي اجتمعت على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لكن كانت يعني ضعيفة لم يكن لها دعاة في كل مكان حتى أذن الله تبارك وتعالى ببزوغ شمسها مرة أخرى في الجامعات في اوائل السبعينية وبدأت الدعوة فعلا في الجامعات باسم الجماعة الإسلامية باسم الجماعة الإسلامية وكان الجماعة الإسلامية دي هي الدعوة السلفية بعينها ولم يكن في الجامعات آنذاك غير هذه الدعوة وهي التي كانت تنشر الكتب السلفية التي عنوان لها صوت الحق كتب صوت الحق دي اللي كانت تنشر فيه أوائل السبعينيات نشرت كتب الشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية ونشرت كتب الشيخ ناصر الدين الألباني وبعض أبحاث الشيخ محمد الأمين الشوانقيصي من كتاب أضواء البيان ونشرت كتاب إيقاظ الهمم للفلاني اللي هو يعني ينهى عن التقليد ويلزم بإتباع الدليل طبعا على تفصيل الأهل العلم في هذه المسألة ونشر أيضا كتاب غاية الأمان في الرد على النبهاني وهذا كتاب نفيس للغاية رد به النبهاني رد به الألوسي على النبهاني الصوفي الغارض في التصوير قصد ان مع بداية السبعينيات بدأ تصح هذه الدعوة المباركة مرة أخرى فصححت للناس كثيرا من الخبط الذي يورثوه لا تيما في, في باب الاعتقاد فأنا إنما سردت هذا الكلام على عجل لأبين أن البيئة التي لا ينتشر فيها العلم الصحيح فإن كثيرا من أهلها يقعون في مخالفات وهم لا يعلمون أن هذه مخالفات لكان قائم به مثلا في الأرياف والنجوع صفي وكانوا يعزفون على وطر محبة آل البيت كل الناس بيتحب آل البيت كل الناس بيتحب الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يقول مثلا الحسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين فمن الذي لا يحب الحسين بن علي ومن الذي لا يحب الحسن مثلاً رضي الله عنهما والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد وهو يقتضل الحسن وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ من المسلمين وقد كان وإلتقى الحسن ابن علي مع معاوية رضي الله عنه وسلم الحسن مقاليد الخلافة لمعاوية بن أبي سكيان وثم هذا العام بعام الجماع لاجتماع المسلمين على كلمة سواء فتنازل الحسن رضي الله عنه بما كان له من عقل وافر سبقته دعوة جده صلى الله عليه وسلم بالسيادة المهم إن يعني محبة آل البيت قرب نحن نتقرب إلى الله تبارك تعالى بمحبة آل البيت وباتباع آل البيت فهؤلاء الصوفية عزفوا على هذا الوتر والناس في الأرياض ناس بسطاء وناس طيبين وأي واحد يكلمهم بها في آل البيت والكلام دي وأدخلوا من خلال هذه المسألة عشرات بل مئات العقائد الفاسدة على العوام. فلما تأتي مثلا تجد رجلا بيقول يا بدو وهذا لك فالأول الرجل ده لم ينشأ في بيئة, بيئة علم علشان خاطر يحاكم هذه المحاكمة ومن الخطأ ان انت تسحب عليه الفتاوى التي تأتي من, من مثلا بيئة اخرى يعني بعض الناس بينقلوا عن مشايقنا مثلا في السعودية ان لا يعذرون بالجهل وفعلا في بعض مشايخنا في السعوديه لا يعذرون بالجهل اه لا يعذر بالجهل لانه في بلد توحيد قاعد في القصيم للنهار وبيأكلوا توحيد ويشربوا توحيد وأزازه توحيد وكل حاجه عندهم توحيد وحداله وكل الناس بتدعو الى التوحيد وما فيش مثلا قبر واحد تلاقيه هناك ولا الكلام ده فماجيش انا اسحب الكلام اللي هنا احطه على الايه احطه على الناس اللي في مصر اللي كل بلد لازم تلاقي مقام ولازم تلاقي ولي والكلام ده. يعني يمكن مصر من البلاد اللي مليانة بالخبور زي الباكستان والهند والكلام ده فراجل ظاهب للحسين علشان خاطر ياخد شوية بركة على حسب ما العالم إيه اللي, اللي فهموه إنك تروح هناك وتتوسل بآل البيت وتقرب إلى الله بآل البيت لإنك ما تقضي تشفع السل مرة واحدة تنط نط واحدة تقع على تكثر فإنت لازم تاخد الحسن وبعدين تاخد الحسين وبعدين تاخد مش عارف مين وبعدين توصل لربنا في الآخر وأوهام الناس هذا الإيهام والناس يعني بسلامة نية معتقدة إن هو هم دول هم العلماء يعني أنت مثلا لو واحد قال لك شيخ الألباني شيخ المباس دول عالم جهل أنت تسلم له قال لك الألبان ده ما بفهمش حاجة أنت تسلم له هو بقى لما تقول له فلاني فلاني ما بفهمش حاجة ما تسلم داتش لأنه معتقد أن فلان فلاني هو العالم زي ما أنت معتقد بالضبط أن الألبان هو العالم فأنا محتاج أشيل القضية المغلوطة دي الأول منه وهذا لا يكون إلا من بعد التعريف باللطف أول أعرفه باللطف مش الأول أكسر له الشيخ بتاعه وبين الشيخ بتاعه جاهل ما بيثامش أي حاجة وغبي وحيدخل المر وبيقصى المصير وبعدين أقول له تعالى ما عرفك الحق بعد كده لا إيه أنا الأول أعرفه أول مرتبة من مرافل الإنكار التعريف لاحتمال أن يكون جاهلا لا يعرف أن هذا مخالف للسنة خلاص ويكون عندي محبة أن أذيل عنه الجهل ما بقاش عندي غل عليه ولا انتقام منه ولا أن أنا أعيد أن تقصه. لا وإحنا بنأخذ بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعال يعني بعض الناس قد يتخطر مسألة ويأخذ مثلا ببعض تصرفات الصحابة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو قال بضضها فاحنا عشان نشتغل يا جماعة صح نرتب الأدلة على حسب قوتها إحنا عدنا الأدلة إيه قرآن وسنة وإجماع وقياس مش دول الأربع الأولينين كمار وبعدين بعد كده أدلة المختلفة فيها من الأدلة المختلفة فيها عمل الصحات وهذا يعني كنت مرة في حديث ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومرة بشرة حديث النزار جبت حكاية أنا ما وقفت على سندها إنما نقلتها من الكتب إن ذو بيري من كان شديد وإداء حقيقي كان شديدا فعلا لكن الحكاية لنا جبتها إيه الكنزبير من عوان متزوج بامراتين كان لما يحب يضربهم يربط ضفائرهم في بعض واخبرها وينزل ضرب ما يعرفوش يهربوا فخدرت ليه مربوطين في بعض فهو عمل ايه المحترم ده بقى قام رايح برضه على ايه كان عنده جدقين قام ربط ضفائرهم في بعض طب يا ابني بتعمل كده ليه قال لك الزبير بن ده صحابي جليل وابتداء بالصحابه يعني انت اقتديت بالزبير بن عوان في المساله دي طب ما عندك اخوال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا البحث عامل بحث صغير كده معطرب عن مسالة ضرب النساء قلت إن النبي صلى الله عليه قال لا تجد أولئك خيارك أدي حكم الناس عليه الصلاة والسلام اللي بيدرس إمراضه للنهار وطالع داربه والكلام ده دا مش هو خيار الناس ولا حتى عجوه ها؟ ولا أي حاجة ادي النبي صلى الله عليه قال لا تجد أولئك خيارك يبقى, يبقى, يبقى, يبقى, يبقى ده حكم النبي عليه الصلاة والسلام يبقى هو ده اللي يتأس السبي. على فضل أن يكون تعارض في المسألة يبقى قول النبي عليه وسلما يكون هناك مرتبة الثانية في الأدلة وقول الصحابي يوع Hussein في الأدلة المختلف فيه يبقى لما يجب أن يحاكم أصول ما يقدم المتفق عليه على المختلف فيه وليه هو دا السلم السليم في الموضوع فالنهاردة حتى لو فيه فعل صحابي مخارس أو إن النبي صلى الله عليه استدرك عليه مجيش أمس الفعل الصحابي زي مثل الرجل اللي هو باله في المسأل الصحابي عملوا فيه إيه هموا به قاموا عليه عشان يضربوه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه لا تزرموا ما تقطعوش عليه خليه كامل خلاص كامل الراجل وبعدين بعد كده قال إيه نما بعثتم ويسترين أريضوا على بوله ذنوبا من الماء وخلاص وانتهت المسألة آدي طهور وإذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الغبث وحقين على الأرض وخلاص اسمسألة ماشي ما يجيش واحد يقول أنا بحتجب الصحابة لأنهم هموا به وكانوا حيضربوه ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استدرك على الصحابة هذا الفعل خلاص يا جماعة فعشان كده نبدأ اولا بالتعريف يعني في حديث لا تزرمه رويت ابن عباس المسلم أبي يعلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد والراجل بال قال له ما حملك على أن بلت في مسجدنا أولست برجل مسلم قال والذي بعثك بالحق ما ضمنته هذه الصعادات إلا شيئا واحد انا فكر الأرض كلها وحد الشارع زي الجامعة زي أي حاجة فجاي بقى واخد رحته في الطريق وهو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم فإيه المسجد يعني؟ إيه الفرق؟ إذي أرضه بأرضه كلها ملكة ربنا والكلام ده فبيقول له ما حملت على أن بلت في مسجد أولست برجل متهم؟ الأول يسأله قبل ما يتهمه يسأله وهذه سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الغيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بماثر صبر الغيب ذكرك أخاك بماثر قال رسول الله أرأيت إن كان فيه ما تقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغترت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت فقال لي في الأول إن كان فيه ما تقول مش أول ما قال له أرأيت إن كان فيه ما اقول يقول له فقد اغتبت ما قال كده قال له إن كان فيه ما تقول يبقى أنت تحترز هذا الاحتراز الجميل واحد قال لك فلان فلان بيعمل كذا وكذا وكذا قل إن كان بيعمل كذا وكذا يبقى كذا لاحتمال ما يكونش عمل من أصل وتكون المثال دي وشايا أو فهم خطأ عنه فيقوم أنت تحترز لنفسك لو جاء قال لك كيف قلت هذا الكلام قل له أنا بنيت هذا الكلام على الافتراض أنه صدر منك فلاص كده يبقى أول شيء أخونا التعريف لا في في البيئة التي انتشر فيها الجهد وما يجيش واحد يقول لا ده الدعاء النهاردة بيتكلمه في كل مكان والشرائط والكلام دا الكلام ده غير كافي وكثير من الناس لا يعلمون بالقضايا الكبيرة الخطيرة برغم ان احنا نتكلم فيه للنهار وبرغم ان الشرائط برضو الناس بتسمعها وبتهديها البعض الا ان في طائفة من الناس كبيرة لم يبلغها مثل هذا الكلام خلاص أول درجة من درجات الإنكار باللسان أنك انت تعرف هذا الملارس للمنكر أن هذا منكر مع اللط مع اللط قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم قلت طبعا عندكم الاخبار النبي عليه الصلاة والسلام في رفقه بالجهلاء لا فيما من الأعراب وأهل البديل وهي أخبار كثيرة شهيرة وفيرة إذا افترضنا إن احنا نبهنا وعرفنا باللطف المطلوب فوجدنا إن هذا لم يؤثر في هذا الرجل فماذا نفعل؟ يبقى نترقى إلى الخطوة التي بعدها وهي إن إحنا ننهى مع وعظه مع وعظه ومسألة الوعظ اللي هي مخاطبة القلب عشان كده بنقول ان ليس كل انسان يتصدى للامر بمعروف والنهي عن المنكر واذا تصدى فليس كل انسان يصل الى ما يريد انما هذا يحتاج الى لسان عشان كده وانت لو انت متلبس بهذه الدعوة وبتعتقد في نفسك ان انك جندي وان انت منوط بيك مسئولية بتوظى بحالك على طول مش لازم تمشي في الشارع وانت خالف ذهن موظى بحالك زي ما يكون واحد جاي موظى بخضع عشان لو الخطيب جاب يطلع هو خلاص انت لو بتعتبر نفسك داعية الى الله على قدرك وعلى مستوات بيكون عندك شوية بدائل وشوية موضوعات وشوية محفوظات اذا وقعت في مسألة بتكون موظى بحالك بقى حافظ كلمتين من القرآن وكلمتين من السنة وكلمتين من السنة قول الصحابة وقول الحسن وقول ابن سيرين والكلام كلام جميل فهذا الرجل إذا لم ينتهي فنأعظه وأبين له حق الله عز وجل عليه وأن الله عز وجل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليقيم الملة العوجاء وإلا ليقيم الناس على أمر الله سبحانه وتعالى وإن هذا مخالف لقول الله كذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وابدأ أخط الخطوة الأخرى بسرد الأدلة الأخرى مع تذكيره ومع وعظه فإذا لم يفلح معه هذا ابقى ما بقي إلا تخويفه نحن نخويفه بالله تبارك وتعالى أنه إذا ضل على هذا الأمر فهو كان معصية أو كان بدعة أن الله تبارك وتعالى سيعذبه ويؤاخذه ومعروف إذا كان بيفعل كبير من كبائر معروف حكم هذه الكبيرة يبا الإنسان يقول له إذا فعلت الكبيرة الكلونية الجزاء كذا أو إذا كان ملابسا لبدعة وأنت تحققت من بدعيتها فسوين له إن البدعة بتحبط العمل لأن ما من بدعة يتبناها غدل إلا ذهب في مقابلها سنة وهذا من قضاء الله تبارك وتعالى لشيء كده تجد الناس المبتدعة فاتتهم سنة كثيرة وتجد أهل البدع أكثر الناس تمطعا وأكثر الناس مشقة يعني البدعة مشكلة البدعة نفسها مشكلة والسنة ايسر وفي بعض الاحاديث ولكن يعني لا تصح لكن صحت موقوفة ومقطوعة على جماعة من التابعين ابى الله ان يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعها ولا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن صحة عن بعض الصحابة وعن جملة من التابعين أما الأئمة الذين صحت هذه الكلمة عنهم فهم كثيرون وإلا الكائد والذين صنفوا بالسنة ذكروا شطرا منها إذا لم ينتهي بعد ذلك فما بقي إلا التهديد ما بقي إلا التهديد يعني في المرتبة اللي قبل التهديد أنك إنت ممكن تسمعه خشونة في القول سمعوا كلام غليل لا مانع أن كنت تسمعوا كلام شديد طالما من, من كل المراتب دي لم تؤثر فيه يبقى لا مانع أن تشتد عليه في الكلام وفي الآث الخالص تهدده إنك انت توقع به العقوبة إذا كنت قادرا على إقاع العقوبة أو تبلغ ولي الأمر ولي أمر هذا الإنسان إذا كان له كبير يرجع إليه إذا اصطررنا بقى المراتب دي كلها مفيش نتيجة فماذا تفعل؟ ما بقي إلا الهجر ما بقي إلا الهجر وطبعا الهجر أنواع الهجر أنواع على حسب العاط هناك هجر كلي وهذا الهجر يدوم طول العمر يدوم طول العمر ما دام مقتضاه قائما وهو هجر الكفار وهو هجب الكفار يا الذين آمنوا لا تستخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم خلاص ابقى هذا الكافر يظل مهجورا طالما أنه قائم على كفره خلاص ألا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاذ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه طالما في كافر في كفر يعني لا يجود لك أن تصله ذلك الوصال الذي يدل على وجه مش اللقاء العالي يعني مثلا ممكن تتاجر معاه؟, معاه واحد عنده كافر وعنده بضاعة هل ممكن تاخد منه البضاعة وتبيعه وتشتري ممكن تبيعه وتشتري لكن القف بالبحث ال ال الذي أقوله مسألة ال الود. الود الود ان يبقى بينك وبينه نوع من الود عشان كده ما ينفعش يبقى شريكك كافر في التجارة ليه لان طالما اني شريكك كافر في التجارة وانتو الاثنين بتسعوا الى المصلحة العامة فإن أنت حريص على إنه يكسب وهو حريص على إنك تكسب فهيحصل بينكم بسبب هذه المترخمة الدائمة نوع من الود وهذا لك يعني راح مثلا شريكك مثلا عمل صفقة وهذا لك تقول له بصراحة يا ويصى أنا مبسوط منك صالح أنت النهاردة عملتنا صفقة أنا هعزمك النهاردة نتقابل في المطعم الكولاني ويحصل, إيه؟ ويحصل زيارات عائلية والكلام ده خلاص أصبح فيه رايح جاي أصبح في ود ما ينفعش ما ينفعش إن كنت تكون شريك هذا الكافر لأنه كافر بإلهك الذي تعبده وقد ندد الله عز وجل بكفر اليهود والنصارى من أول القرآن الأخرى فإذا كنت مواليا لربك سبحانه وتعالى ما تقبل أن يكون بينك وبين عدو ربك أوده ولا حاجب لك المسألة مصغرة افترض إن الرجل ده شريكك ده لعن لك أبوك لعن أبوك وطعن في عرضه إنت هتشاركه هتكمل شركة معاه ما ظهر مش هتكمل معاه هذا كفر بإله يبقى فيه هجر كل وهذا الهجر كل دائم ما دامت السموات والأرض يصل فيه نوع من المبينة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما تعلق بالمشركين قال لا تتراء نارهم أي نار المسلم والكافر لا تتراء نارهما يعني ابعد عنه مسافة ما لو أوقذت نارا على جبل وهو أوقذ نارا على جبل وصعدت على الجبل بتاعت لا ترى نار ولا هو يرى نارك فتخيل بالك لو جبل عظيم وانت مولى على نار ونظرك كوي ممكن تشوف النار دي من عبودة كم كيلو اظن كتير لو الدنيا سلكة كده ممكن تشوف العبودة 30 40 50 كيلو ممكن وهذا لا المطلوب بقى منك انك انت لو طلعت على الجبل ما تشوفش نار يبقى تبعد كم كيلو مش كيلو ما هو المطلوب يكون بينك وبينه المسافة دي طيب لما يكون بينك وبينه هذه المسافة ينفع بقى يبقى بينه وبين بعضه من سطوبة وفي بلد ما يفعش يبقى معنا لا تتراء نارهما يعني بتساعد عنه مسافة ما لو أوقد أحدهما أو أحدكما نارا لا يراه الآخر إذا خرج ليطالعه فإنت لما ترى هذا الكلام وتشوف بقى وظن من أقل من شهر كان شم النسيه مش كده برغم ان احنا نبهنا مئة مر واللي بيحضر المسجد عندنا ملتحين ومنتقبات وهذا او ملتحيات ومنتقبين ها على, على قانون الصحافة الاخير ده وبرغم ذلك ان هم اللي بيحضروا في الجامعة اهوه وهم اللي بيسمعوا الكلام وانا على يقين ان اكثر هؤلاء سمعوا كلام الا ان اكتصنع تمشي تلاقي رايحين حديثة صنعاء واللي له واحدة منتقبة وواخد عيالها واحد ملتحة واحد عياله ايه ده ده الانسان لو كان بيكلم الإسطوانة دي ت cepطماطا لما نقول إن عيد شم الإسطوان ده عيد الكفر ولا يحل لك أن, تك أن تكفر سواد الكفرين ده عيد الأطحى وعيد الفطر ما بيكونش فيه العدد ده عيد الأطحى وعيد الفطر ما بيكونش فيه هذا العدد ونقول أن هذا عيد الكفرين ولا يحل لك أن تخرج وتحتفل بأعياد الكفرين يوم يطلع برضو علشان يشم هو وفزلك طول النهار وطول الليل وطول الشهر محبوز عايز يشم هو امتى يوم شم النسيم ليه طب ما تشم في أي عندك أيام الله الكثيرة لك تطلع في اليوم ده ده الإنسان بيحبث نفسه في اليوم ده قربة إلى الله إنه ما يخرجش زي ما تكون الانفراج الملتاحي وكده ومحتر ومراكب عربية وفجأة زنقود في الشارع تزفت عروس ماشي وبقيت في وسط الايه ويسط المعمعان ده بيب بيب وبتاعه والعيال المتشكلات والولية والبنت متبرجة وحاجة آخر كار انت بتبقى فلص هدوم تضطر تعمل ايه علشان مفيش حد يتفور ان انت مشارك في الزفة دي توم على جنب هوات هو ده أكرم لك وأشرف لك وعشان تدفع عن نفسك وعن الاتجاه اللي انت بتمثله هذه الظنور انت مش لوحدة وهذه اللحية بيحمل تابعة هذه اللحية كل الملتحية وذلك انت المفروض أن تتطرف, تتطرف على قدر المسؤولين ومسألة الوقوع في الإنسان يضرأ من شبهاتها هذه مسألة مشروع مسألة شرعية النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه زوجاتي أنت عارفين الحديث قال يا رسول الله سبحان الله يا رسول الله قال خشيته أن يقضي ففي قلوبكما شيئا فتهلك أو شرق دعا على النبي على النبي عليه الصلاة والسلام اللي من كل شبهة ظن سوء وأي واحد يظن به ظن سوء يكثر على طول وهو فوق المستوى بألوف ألوف ألوف الدرجات فإن تليس لك لا حشمته ولا ظفرهات وذلك يبقى تأمتع في نفسك من أن يظن بك الظن سوء فيم هؤلاء عشان يشارك في عاد الكافرين هو أنت فاسل النجول عندهم ولاء وضراء لا ممكن تطالع بقى تلاي عندهم وإن مكان ما عندهمش تليفزيون لكن تلاي عيانهم من أسوأ الأولاد تربية من أسوأ الأولاد تربية وأخلاقهم ثيئة وألفظهم قبيح ليه؟ الأم ذا كانت في الشغل طول النهار في المطبخ والأب طول النهار برة ويجي يتغذى ويطبع مع أصحابه وكاوثيبين الأولاد هو مكتف بإنه ملتحك والأمه منتقبة وما عندناش تليفزيون خلاص هي البسألة كده فالمسألة يا كل لا يتجزأ الكافر ينبغي أن تتبرأ منه براءة كاملة لله تبارك وتعالى وهو ده الهجر الأول الكلي الدائم الذي يبقى ما دام الكفر موجود ده أول نوع من أنواع الهجر ثاني نوع من أنواع الهجر فالصبع أحسن الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فالنوع الثاني نوع كلي أيضا ولكن هذا النوع قد يدوم وقد لا يدوم وهو هجر العاصي والمبتدع كل ده بعد ايه الهجر ده ايه زي ما, زي ما بنقول وبعض الناس ينسبوا حديثا الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام اخر الطب الكي اخر الطب الكي يعني ايه معناه لما يكون بقى كل الحية الراحت ولا عد كبسلات نفعة ولا شرط نفعة كم ده يبقى نعمل في ايه نكوين يبقى وصلنا الاخر ايه اخر علاج يبقى الهجر ده ايه اخر علاج الاول تعرفه بعدين توعظه بعدين تخوفه بعدين تهدده بعد ما تسلك هذه المراحل الاربعة والمراحل الاربعة من الشرطة تبقى في دقيقة واحد ما نفعش تقوله طب هتديك الثانية طب هتديك الثالثة طب هتديك الرابعة وتبدله الاربع مراتب في نصف ساعة لا ده الاربع مراتب دول ممكن ياخدوا ايام وكذلك ازاي؟ تدينه بس كلمتين وتسيبه اتماعا في المسألة بس وتقوله هرد علي بكرة أو هكلمه الثاني والكلام ده واخدرك بعد ما تاخد المرافق دي كلها وصلنا لآخر لإيه الطب وهو لإيه الكي إذن إحنا إيه شغلين في الكي دور يبقى عندنا بقى النوع الثاني من الهجر هجر كلي قد يدوم وقد لا يدوم ده المين بقى لأصحاب المعاصي ولأهل البدع انت عارف ان المعاصي دركات والبدع دركات ايضا يعني في بدعه مفكثره بدعه مفسقه وهكذا وفي بدعه دون ذلك في بدعه في الاعتقاد وفي بدعه في العمل الا معاصي فيها كبائر وفيها صغائر يبقى برضه علشان في الهجر ما نسويش ما بين اصحاب المعاصي وما نسويش ما بين اصحاب الايه اصحاب البدع طبعا مرتكب الكبير له تصرف غير مرتكب الصغير المظهر للفسق غير المستقر به كل دي لها احكام مختلف كل مرتبه هذه مرتب لها حكم مستقل كذلك البدعه واخدلك في بدعه كبيرة في الاعتقاد زي بدعه الجهميه والاشاعره والماتريديه والجبريه والمعتزله واخدلك دي كلها بدعه في في الاعتقاد في بدعه في العمل بدعه عمل يعني واحد مثلا يبتدع مثلاً بدعة كأن يصلي مثلاً في أول رجب ست ركعات سبع ركعات يقول لك دي دي الصلاة رجب وهذا لك ويتقرب مثلاً بها إلى الله أو يصلي في أوقات النهر وإن كان دي المفروض ما نسمى بدعة تمام عصير خلاص لأ نخلينا في, نخلين في المثال المضروف بتاع أورك أو الجماعة اللي هم في الترويح بعد الركعتين يقول لك قل هو الله أحد الله استمدوا الكلام ده وهذا أو بعد ركعتين أقول لك أبو بكر والثاني والأربع عمر والستة عثمان والثمانية علي بن أبي صالح دي كلها تعتبر من بدع, الإيه؟ من بدع العمل دول مش زي المفتدع الكبار اللي هم تدعوا بدع الاعتقال كل واحد حينكر عليه بطريقة ما ثم إن الداعية إلى البدعة يعامل معاملة غير الذي لا يدعو إلى البدعة والذي يدعو إلى المعصية يعامل معاملة جير الذي يعطي وهو تاكن ده برضو له يعني ميكيال يكال وهذا له ميكيال يكال به وإحنا نعرف التفليق ده من خلال النصوص الكثيرة ومن خلال عمل السلف وإحنا دائما بنحض إخواننا على قراءة حياة السلف وإنت بتقرأ وظف هذه القراءة لفهم النصوص وظف هذه القراءة لفهم النصوص يعني انت مثلا سفيان الثاوي قالوا له واحد ما يسب أبا بكر وعمر كان بيسب أبا بكر وعمر نعمل في ايه قال كافر انفضوا أيديكم منه طيب ما من نغسلوش قال ما نتفنوش ما قبل نسين قال لا, قال لا نعمل ايه قال ارموع الخشب كده ونفضوا ايديكم وامتكو بالخشب كده ولا أحوه وامتكو بالخشب كده ولا أحوه ليه كان هذا الرجل كان يسب أبا بك وعمر وفي رواية تانية أن الرجل ده كان عنده بغلين كان يسمي البغل الأولاني أبو بكر والبغل الثاني عمر فالمهم فيهم الآيام رفصوا بغل منهم قتل فلما رحت شانستوري قال انظروا فإن البغل الذي قتله هو الذي سماه عمر ففزلك شديد برد فنظروا فإذا فعلا البغل اللي رفصه وليح الدنيا منه وهذا هو اللي كان سمى عمر فإنت لما تخيل بقى لما يكون في بني آدم فشكل الإمام أحمد لما سئل في المسائل بتاعته أنقذ السلام على الرافض ألا سلمش عليه ولا سلمش عليه السلام لأن الرافض دول فيهم شبه من اليهود لما تتأمل حياة الرافض أنا, أنا كنت لما أروح دبي هناك في دبي شيعة روافض كثيرون والله إخواني قبل ما أعرف أني فيه شيعة في هذا المكان وروافض دخلت الحيدة ليسه كئيب كده وعليه غم فسألت لهم وقلت لهم هو فيه مجوس هنا لأن فيه هندوس كتار يولاد في الخريف فيه هندوس كتار قلت لهم فيه مجوس هنا قال لأ ده الحيدة كل ذلك فلما يكون واحد مسمي بغله أبو بكر واحد بغله الثاني مسمي عمر انت تمدي إيه لك له تبقي عليه السلام ده في فيه صربة الميت ده نعل عمر أفضل منه نعله كان للبيس عمر مخطار أفضل من هؤلاء اللي بعض المغفلين بقول لك التقارب ما بين السنة والشيعة ونزقي على كلمة سواء الكلام ده فهدلت فلما تقرأ حياة بقى العلماء وفتواهم وتصرفتهم وحياتهم تنقوضف كل تصرفتهم وحياة تحت عنوين وهدلت مثلا تكتب كده عنوان معاملة أهل البدع وتشوف سوف ينسلوا كما يعملها في بجعي إزاي وأحمل محمبل ومالك والبخاري ومسلم والكلام ده وتلم النظير على النظير حتلاقي تصرر هؤلاء العلماء يدوروا في فلك واحد غالبا هل تزاي؟ وهتعرف من خلال مطالعة سياري الثلاث ايه القضية اللي ممكن نختلف فيها وايه القضية اللي ممكن ما يختلفش فيها برضو وهذا كله حينطبع على فهمك للمصوص إذا كانت سرآنا أو سن يعني مثلا مسألة الدعاء للحكام الدعاء للحكام بعض السلف قال لأ مدعي في الحكام لسي ما الظلم منه ولو مبررات إن الدعوة للحكام والكلام ده هو تظن إن هؤلاء من العادلين وإلى آخره فإخصالت على الحق بالباطل جماعة من, من الثلاث قالوا لأ جحنا لو عندنا دعا ومستجابة كنا دعا الحك وأنا لو أعلم أنني عند الله دعوة مستجابه لا دخلتوها للحاكم ليه ابن صلاح صلاح ياما كلها فاحنا من نكره إن الحاكم يكون مستفيد ويكون كويس ومن من يتقي الله سبحانه وتعالى لان كل ده احنا المستفيدين منه وحدلك فتقوم تلاقي طائفه من الثلاث طالب القول الاول وطائفه من الثلاث طالب القول الايه الثاني يوم بقى اذا المساله الخلاف معتبر ولا مش سبب يبقى الخلاف هنا اذا يبقى أنت لما تكون مما ستبنى القول الفلاني لا تبدع الذي قالت القول الآخر ليه لأن هذا التبديع معناه أنك ستبدع شصر الأم أو هتبدع طائفة كبيرة من من, إيه؟ من العلماء وهذا لا يحل لك ولا يجيب يبقى إذا من خلال تصرفات السلف ونأوث بالكبسير على المبلاء لنطيف كثير الطيب من تصرفات العلماء في مثل هذه الموضوعات فننظر بها لمثلا أهل البدع على أساس أن البدعة شر من المعصور البدعة شر من المعصور أهل البدعة الداعي إلى البدعة ينبغي أن يعامل معاملة تختلف عن الساكن إحنا هنهجر الكل بس على درجات برضه وعلماء الحديث كانوا يهجرون الداعية إلى البدعة وهذا داخل تحت قاعدة لاستصلاح بالهج زي ما يكون واحد مثلا مريض مرض معدي عنده جرب ولا حاجة يوم يعملوا له إيه حج خلاص يعملوا له حج بصحه هذا الحج اللي هو في الأصل لإستصلاح الأبدان أدنى عند كل العلماء من هجر أهل البدع لإستصلاح الأديان يعني هذا المبتدع أولى أن يهجر عشان كده علماء الحديث لما هجروا المبتدع إنما هجروه زجرا له عن بدعاته ولتخزيل الناس عنه في واحد مثلا مبتدع وعالم من علماء النحر وانا نفسي اتعلم نحر طب اروح للمبتدع دا ولا لا احنا بنقول لك مفروف ليه لان مش هو دا الوحيد اللي عنده النحر دا في علماء سنة كثيرون على الاستقامة في الاعتقاد قولا وعملا وعندهم النحو دا يبقى لا يزوج لك ان تذهب الى اهل البدع عشان تاخد علم ليه لان كل واحد بيوظف ما يع... العلم بتاعه لمعتقده وهذا لك يعني أنت رايح مبتاع نحر طب حيوظف يعني النحر في معتقده الجاي يقول لك مثلا اعرف الله لا في السماء ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارجه ها؟ ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا وراء اعرف الجملات ومنت ما ايه عمال تعرف ومشواخ الدالك من ايه ان انت حتستخدم الجملات وتقولها لتلفزتك برضا لأن قليل من السلاميذ هم الذين يبدعون في تنوع الأمثلة وأي واحد دارس العلوم يعرف الحقيقة دي طويل قليل من السلاميذ هم اللي ممكن يبدعوا في الاتيان بأمثلة جديدة خلف أمثلة الشيء وأنا أضل لكم مثلا بعلم الحديث اللي احنا بنتكلم فيه علم الحديث لما تقرأ من أول المحدث القاصل بتاعه النهار موجي وتنزل بقى على علوم الحديث للحاكم وبعدين تاخد بقى كتب الخطيب البغدادي وتنزل تحت لحد ما توصل ابن حجر عسقلاني تلاقي الأمثلة في كل نوع واحدة يقول لك مثلا الممثل بعد ما يعرفه لك يجيب لك أربع أمثلة ابن الصلاح مثلا تطلع لفوق تلاقي نفس الأمثلة جايبها مين الخطيب البغداد ونفس الأمثلة جايبها مين الحاكم النيسابولي وهذا لك زي هم أربع خمس أمثلة ما تلاقيش أكثر منهم عشان كده لما بتقرأ الكتب دي يتوقعش عندك ممارسة أول ما يجيلك مثال خالس تقوم واقع ما انتش عارف هل يا طلع يبقى منكر ولا مش منكر ما انتش عارف لكن المثال اللي هم قالوه تقوم قيل وفم عشان كده ما يبقاش عندك ايه الملكة الملكة ما تجيش إلا بتترك الأمثلة خلاص كده فيبقى الواحد لما بيتعلم العلم وأول ما بكتدي يدرس بعد شيخه يعني ديكي شخص صغير كده وهيقدر يقوم يقول نفسي أمثلة مين شيخ فيقول يرجد نفس المقالات الباطلة اللي هو كان مطلوب منه يعرفه وما يعرفش ان المثالة دي مثلا متعلقة باعتقاد وهذا لك زي او يدب شعر خليع مثلا وهذا زي مثلا يقول لك و... و... الهالك اللي هو نزار ده يقول لك وكتبت شعرا لا يداني سحره الا سلام الله في التوراة شو في الفاسق الفاجد ده يقول وكتبت شعبا لا يجاني سحراه إلا كلام الله يتكتوراتي اعرف الجملات طيب دي ده جملة على كفر لا هو ما يكون شباله بقى من حدة اعتقاد يقول لك فاستحنا بندرس نحن نحن بقى من شباب الاعتقاد بندرس ناح. فكل واحد بيوظف العلم بتاعه على ثاني يوصل ايه يوصل اعتقاده فأنا مجيش على واحد اهل بلع لا سيما إذا كنت غافلا عن ببعته وأروح عشان أدرس عليه نحو ولا طرف ولا قراءات ولا السلام ط إلا أنا عايز نحو وما بيش حد من أهل السنة عن نحو والرجل ده مبتدع لبدعة معينة وأنا عايز النحو ضروري أعمل إيه نقول نسأل أهل العلم عن معتقد هذا الرجل أهل العلم اللي هو اشتاهم في الناس اشتاهم في الناس دي العقيدة الصحيحة والسنوب الصحيح نسأل عن معتقد الرجل ده قال لك الرجل ده جاهل طب جهن يعني, يعني خلاصة الجهنية واحد اثنين ثلاثة اربعة إيه أنت تدرس أو تحيط علم الجنوب الجهنية كده حتى لو على سبيل الإجمال وتروح وأنت مستوفد ومتحفز ومتخلي ودانك كلها عقل وتفض عليه العلم ده بعد ما تكون عرفت إيه البدعة كافة حتى لا تقع إيه فيه ومن هذا الباب ومن هذا الباب درس بشاية الإسلام زي ابن تيمية وابن كثير والكلام ده درس الإنجيل علشان يردوا على مين على النصارى بس درس الإنجيل بعد إيه بعدما صار إماماً في دينه مش زي المغفلين الكثار يقولون كان عايق عن هسرين الشغل عايزة رد عليه وافحمه مش عايزة بتاع فجبت الإنجيل وعمل أقرى فيه ولا يدوث له أن يقرأ حرف واحد الإنجيل لأنه مش عارف دينه ولا يعرف اعتقاده لأن هذا يحرم عليه أن يقرأ شيئا في عقائد العقائد مخالفة وإنه طبعا عارفين قصة بتاعة عمر الخطاب لأنه لم يقرأ من التوراة فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال أمسى هو يكون أنتم يا ابن الخطاب والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه فعلشان كده يبقى إحما بعد ما نتضلع ونبقى أئمة واحتاجنا ان احنا نرد على النصارى اللي عاملين يشوهوا بقى في الايه يشوهوا في في الاعتقاد بتاعنا ويتسلموا الكلام ده ان انا ادرسهم من الانجيل واطلع لهم التناقض الموجود الابن كثير في البدايه والنهايه بيقول ان في واحد قدي كبير جاء ورد على الدوله يعني فالابن كثير لما علم ان في قدي كبير صراحه ايه يناقشه في بعض دينه وهناك قال فوجدته كالحمار يفهم من دينه شيئا ده ابن كثيري بيقول بيفهم من دينه شيئاً وما قال ابن كثيري بقى إيه بقى يبقى هو اللي بقى اللي في الإنجيل ولا إيه؟ إذا كان القصة الكبير بتاعهم يفهم من دينه شيئاً وذلك فلا مانع حينئذ الواحد إيه يتضلع ويعرف العقائد المخالفة زي برضو ما شيخ الإسلام وغيره بالعلماء درسوا عقائد المخالفين من كتب المخالفين أنفسهم علشان يخلصوا من المطب اللي وقع فيه ابن حزم ابن حزم في التصن كان ناراً تحرك على الأشاعرة برغم أنه هو وقع في الجهنية ابن حزم في الاعتقاد كان بيعتقد نظر الجهنية بكل أسف وكان نار على الأشاعرة فيقوم ينسب قولاً للأشاعرة والأشاعرة يرد يقوله إلى ما قمناش كده هذا ليس من قولنا وما قاله أحد منا. وهذا لك وهم محقين طب ابن حزم رب على الإخداد كلام الأشاعرة من كتب غير الأشاعرة فمن فعش فإنت علشان ترد على مثلا أي طائفهم تدع دون جايب كتبه عشان ما تقعش في المطب لو أعطي ابن حزولك لا أحلم ونماش بكذا إنما هذا غلط علينا فيه إنما النصف بتاعنا كذا وكذا وكذا طب إنت لا يجيز لك ابتدائم إن كنت تنظر في كتب أهل البدع لكن انا بعد ما تضلعت وعرفت الاعتقاد السليم بتاعي وصرت بقى رجل خلاف تمام في اعتقادي ممكن أجيب اعتقاد أهل البدع بقى أعود أرى فيه عشان أرد على مين على أهل البدع لا سيما إذا كانوا في بلدي إنما إذا كنت في بلد ما فهاش البدع دي وأنت معافى منها ريح نفسك ذات وريح قلبك وريح نظرك من النظر في كتب إيه أهل البدع فرص كده إذن يا أخوانا المبدع الذي يدعو إلى بدعته هذا يهجب ليه؟ لأنه نشيط ومتحرك بخلاف الذي لا يدعو إلى بدعته وابن حبان رحمه الله نقل إجماعا عن العلماء بس الحقيقة هذا الإجماع ما آه يعني تصرف علماء الحديث زين بخير المسلم وغيره يعني يخالف هذا الإجماع الذي نقله ابن حاج ابن حبان إلا لو قصد ابن حبان يعني أكثر أهل العلم مش الإجماع يعني لو هو إجماع إنما يعني كثير من أهل العلم خالف بهذا القول ابن حبان يقول أن يعني علماءنا أجمعوا على كرك الرواية عن أهل الإجماع رحمه الله يقول أن العلماء الحديث درجوا على ترك الرواية عن الداعي إلى بدعته وخردوا للذي لا يدعو إلى بدعته طبعا في بعض الدعاء للبدعة أخرج لهم البخاري مسلم زي مثلا عمران ابن حطان ده عند البخاري وزي عبيد الله جموسى عند مسلم ف المسألة ما أعتقد يعني النفاء إجماع لكن على الأخل فيها في كثير من السلف وهو مذهب معتبر إحنا الداعي للبدعة هنهجره لكن نقبل منه ما تفرد به وتمثل حاجة إليه مع الحذر من بدعة وأذكر في هذا نصا للجزداني رحمه الله وهو من مشيط أبي داود والنتائي ذكر في اول كتاب الجرح والتعديل له وهذا كتاب مطبوع قال لما ذكر المبتدعة وعلى رأسهم الشيعة لأن الجزدان كان شديدا على الشيعة وكان يصف الشيعة بالأوساط المعروفة بتاعته ويقول مائل عن الطريق حائد عن الحق جائغ عن القصن وهو يصط كل ذلك الشيعة قال ومنهم كلام معناه يعني ومنهم صدوق اللهجة لكنه مائل عن القصد أو زاغ عن الحق واختلج وكان عنده سنه كان عنده سنه تفرد بها ولا توجد هذه السنه إلا معه قال فلا حيله لنا إلا في قبول خبره ليه لان مصلحه حفظ السنه مقدمه على مصلحه اجره خلاص كده احنا قد نهجره كل وقت لكن لما تفرد مع الصدق والأمانة والضبط بهذه السنة ولم تكن عند أحد من أهل الحق يبقى مصلحة حفظ السنة مقدمة على مصلحه ايه؟ على مصلحة هجره وهذا الكلام هو الصحيح الذي يقتضيه قانون العلم وفيه رد على ابن قتيبة رحمه الله الذي ذكر قولا ما أعلم أحدا تبناه قبله قف وهو أنه قال ابن قتيبة ونتكلم عن رؤية المبتدع يقول ننظر إلى المروي أي الحديث الذي رواه هذا المبتدع فإن كان يؤيد بدعته رجدناه لأن نفس المبتدع تريه أنه على الحق فيحاول تثبيته بكل ممكن ده معنى كلام ابن قتيبة يعني مثلا الشيعي أو الرافضي لا نقبل أحاديث فضاء الأهل البيت منه الخارجي لا نقبل الأحاديث اللي ظاهرها التكثير منه ليه لأنه بكفر فلو نقل حديث ظاهره تكثير يبقى دا بيوافق إيه يوافقه مذهبه شيعي مثلا نقل حديث في فضاء الأهل البيت يبقى دا بيظاهر إيه المذهب بتاعه ده كلام ابن قتيب رحمه الله وطبعا هذا الكلام منقوض بأقل نظر ليه لأن لأنه مهما التبث على هذا المبتدع فلن يلتبث عليه أن الكذب مجاف للإيمان فإحنا في هذه الحالة إذا كان المبتدع اللي إحنا محتاجين الرواية بتاعها كان صابقا لهجة أميناً لا يكذل مع الضبط والإتقان فهذا غدل مستحيل يكذل على النبي عليه الصلاة والسلام إنما ممكن يعمله يحر في التأويل يبقى نقبل روايته ونرد رأيه نرد تفسيره للنص لأنه حيل وعنق النص علشان المعنى اللي هو عايزه مذهب اللي هو بيعتقده وذلك زي مثلا الخارجي الذي روى حديث النبي عليه الصلاة شفاعتي لأهل الكبائر من أماته لم قالوا له فاستر لنا الحديث ده قال أهل الكبائر في هذا الحديث هم أهل الصلاة مش أهل الزنوب ألا تسمعون إلى قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة يبقى إيه أهل الكبائر هم أهل إيه أهل الصلاة يبقى اللي بيصلوا تمام السمام الرسول هيشفاعه لكن الحديث مش المقصود لأنه اللي بيعمله الكبائر الزنوب أنا أقبل منه الحديث وأرد عليه رأيه لأن فعلا نفس تريه إن النص ده يؤيد البدع السعر لكن لا معنى على الإصلاق بعد وفصه بالصدق والأمانة والضبط والإسقال لا معنى لرد رواية على الإصلاق أن أقول إنه ممكن يتجب في الرواية إن نفسه تريه إن الباطل حق ولكلامه واختلف ازاي كلام الجوزاني واضح ان هو بيرد كلام ابن قبيبه رحمه الله خلاص كده يبقى اذا يا عرفنا بقى متى ايه متى ناخذ من أهل الايه من اهل البدع والا سينبغي ان يخذل عن أهل البدع واحد بعت سؤال بيقول لي طيب افترض ان في واحد مبتدئ هل ممكن اتوجه اليه حتى ابلغه الحجه أقول نعم وهذا كلام مش احنا لسه احنا بنتكلم في ايه احنا بنكوش دلوقت مش كده قبل الكي في ايه في اربع درجات احنا قلناها اربع مراكب المراكب بديك تسلكها مع المسلمين مع سوان كان ايدي عاصي سوان كان عاصين او كان ايه مبتدعا ما تفرقش انت الاول اللي بتتعرفه لاحتمال ان يكون جاه وتبتد تتدرج فيه المدارد الاربعة التي ذكرناها وفي الاخر توصل للكي اللي احنا شغالين فيه بقىنا شوية كده ماشي الحان يبقى هذا الكلام اي معتبر ان لا مانع انها تودد اليه وان احنا نكلمه بلغز واخدعك وان احنا نعرفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا حتى نتشد العند يبقى اذا هذا الرجل اذا بعد بقى ما دلغنا وعملنا وخلينا وسوينا ما عملش يبقى نهجره نهجره هجرا كليا حتى ينزع عن بدعته تمام كده طيب واحد ممكن يقول طيب هل ممكن يعني الهجر ده نقصعه ونحاول ان احنا برضو نعمل جولة تانية معاه لاحتمال ان يرجع اقول نعم لا مانع ان تقطع هذا الهجر وانك انت تبدأ معه جولة اخرى لعل قفل قلبه ينفتح في الجولة الايه في الجولة الثانية والزجر بالهجر قاعدة استصلاحية المقصود منها ايه ان احنا عايزين نصبح البناء ادم ده فإذاً إحنا بندور مع المصلحة والاستسلحة وجوداً وعدماً وقع في ورصة مات ابنه بيته اتحرق حصل له مثلاً مصيبة فلس عايز حد يدي له إرشيه وجاي عشان يقترض منك يفك الزنقة بتاعك ما تقولش لا أنت مبتدع وانا لازم ربيه لا ادي له. ليه الاحتمال إن قبل قلبه يمتسح بهذا الإحكام يعني كان مرة في بعض المحافظات واحد كان بيكره لإخوة جدا جدا ويعملوا لشن عليهم ويشتن فيهم بالكلام ده وبعدين حصل له حادث عز دم أم جيني لمسايد الإخوة كالعادة تصير الدم مش عارف أو بي مش عارفين لأنني ما بتدرعش إلا الإخوة فالمهم كان في المسجد ده كان فيه شيخ فاضل ورجل حكيم وعاقب أول ما عارف إن الرجل ده هو اللي حصل له الحادث قال يلا كلنا نروحنا دخلوا للمستشفى وكل واحد يقول أنا أدد له دم وكل واحد عمل إيه مادة إيده والكلام ده والدم مين والدم أقارب الرجل وهم نقلوله الصورة بعد كده إن كل كل يعني بل بنك الدم بتاع المستشفى تماله في اليوم على حسن وخذلك. ودخلوا عليه وجابوا له هدايا والكلام ده. طالع الرجل ده قاعد في الجامة بقى اسمه حمامة المسجر قاعد في الجامة واخذلك والإحسان فيه من كده فالنهاردة لما يكون واحد مثلا حتى لو ما طلبش منه وانت عرفت ان واعف وارطة اروح له ولا ما عرفت ان انت معزور او انت مر بك كذا وكذا انا اخوف واعتبروا بموطف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم اللي بيحكي الكلام ده في مدارد السالكين يقول مات اكبر اعدائي شيخ الاسلام قال فجئت ابشره بموته قال له مات فلان فلان جئت أبشره بموت قال فزجرني ونهرني واسترجع وقام من فوره وذهب إلى أهله وقال أنا لكم مكان هو يدي أفلاق أهلي أنا لكم مكان والله لما قرأت هذا هزني هذا الموقف هزت شخص سامت الرجل شام في الناس وإحنا نحتابه والله حسيبه مكانه من المخلصين يقول أنا لكم مكان رغم العداء الشديد الذي ناصر هذا الإنسان ودخل السجن 17 سنه تبعه كل ما يطلع كان يصدر مرتوم ويدع في السلطات هيعمل فلاقه هيعمل فتنه يدخله السجن اذا كان السوق فلم يمنعه لم تمنعه الديانه ان هو يرجع ليه في الاخر وان كان مبتدع لكن مسلم يعني ليس بكافر لكن مسلم فانت كل حكيمة أي واحد من أعدائك قاعد مرتكب لمعصية واحد مرتكب لبدعة والكلام ده أنت برضو ستتفقد أخباره نفسك إن هو يهتدي ويبقى عندك رغبة كده كما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكر الله عز وجل مثل هذا في القرآن قال لعلك باخع النفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آثار. أي لعلك باخع النفسك أسفاً على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث باخع يعني قاتل أنت حتموت نفسك عشان كفار حتموت نفسك من الحزن عليه لأنهم مش عارفين حر النار يبقى عندك شفقة ومحبة للمسلمين ومحبة للمسلم يهتدي مبقاش عندك جل على المسلمين يبقى لا مانع أنك أنت تقطع هذا الهج لمصلحة بدت لك لاستطاع هذا الإنسان واخذلك وتعيد معه الكرة مرة أخرى بس برضو تخليك ذاك مش... أو أنت بتطلع الإرشين ها مش هتطلع مش هتطلع ببعيتك بقى واخذلك ما تقولش كلام ده وتحرقها اديه له المسألة دي لحد ما يستطعن الإحسان دهوت وبعدين يرجع له واخذلك ولا مانع إنك انت تزوء على واحد يتكلم وينقش في المسألة دي وانت قاعد واخذلك وممكن يحصل بينكم بعض حوار وانت تعرف إذا كان هذا الإنسان ممن يأتي ولا لا والإحسان يدق العنق يبقى لا مانع برضي لأ ده هج كلي ولكن قد يقفع لإيه قد يقطع لمصلحة المهجور بخلاف الهجر الأول اللي هو الكل الكامل الدائم ما دام هذا ليه الرجل على كل إذا كان في طبعا هذا في أهل البدع وهو في المعاصي, من في في المعاصي أيضا لأن المعاصية شر من البدع وطبعا الهجر آه الهجر أهل البدع والمعاصي يمتد بخلاف الهجر على الدنيا عشان بعض الناس ربما يكون مستشكل في دماغه دلوقتي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يقول طيب إزاي هجر دائم والحديث يقول لا يحل لمسلم لأنه يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام thereby لا الهجر اللي هو لا يحل فوق ثلاثة أيام إذا كان هجرا على الدنيا إذا كان هجراً على الدنيا. مختلفين على حطان على متاء ذائب مش على معنى ديني شرعي هذا لا يجود لك أن تهجر أخاك فوق ثلاثة أيام إلا إذا كان في معنى دينه النبي عليه الصلاة والسلام كما تفح مسلم من حديث أبي هريرة قال إن الأعمال بتعرض على الله تبارك وتعالى يوم لتنين وخميس فيغفر الله عز وجل لكل من لم يشرك به شيئا إلا لمتشاحنين فيقول أنظروا هذين حتى يصالحوا ويبقى العمل بتاعه موقوف لحد ما, إيه؟ ما يصالح الكلام ده كله منزل على الخصام على إيه؟ على الدنيا مش على المعنى الأول وإلا اللي يؤيد المعنى الأول إن لو رجل عرصي أو رجل مبتدع إنه هو ممكن تهجره أكثر من ثلاثة أيام حديث الثلاثة الذين أخلفه حديث تعبد المالك في الصحيحين وهذا الحديث في مساق غزوة تبو ومن هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك وهلال بن أمية الواقفي ومرارة ابن الربيع هجرهم خمسين ليلة كما تعلمون الكثير وكذلك روى البخاري في صحيحه حديث هجران أو هجرة عائشة رضي الله عنها لي الله ابن الزبير وعلى حديث جميل وفيه فوائد الحديد ده بيروي عوف ابن مالك ابن الطفيل وهو ابن الحارث ابن أخي عائشة رضي الله عنه قال إن عائشة حدثت أن عبدالله ابن الزبير قال في بيع أو عطاء لعائشة لتنتهين عائشة أو لأهجر أو لا لأحجرن عليه. تعرف عائشة كانت كريمة وكانت في بيع البيع والصدق بيها الله وابن الزبير كان يزن ببخر يزن ببخر فشايف عائشة رضي الله عنه عمله ايه توزع وتتصدق وتبيعه الكلام ده قال يا هتبطل تبيع اللي بتعيتها يا هحجر ايه هحجر عليها فقالت عائشة رضي الله عنها اهو قال ذلك ده نرجع لين نضيفه كدليل على ايه على حديث ايه الغيبة مش كده حديث الغيبة إن كان فيه ما تقول حنبني الحكم فلما بلغ الكلام عائشة رضي الله عنه قالت أهو قال ذلك فقالوا نعم فقالت هو لله علي نظر ألا أكلم ابن الزبير أبدا فراث ندلت إنما أتكلمهش أبدا وأبدته يعني إذا انتهجر لحد إمت لحد ما تموت لحد نهاية الأجل فاستشفع ابن الزبير إليها حتى طالت الهجرة وفي السرق الأخرى خارج البخاري استشفع إليها بأخوال النبي عليه الصلاة والسلام واستشفع إليها بكل قرشي لما طالت الهجرة من عائشة رضي الله عنه وهذا يقتضي ان المثال فوق شهر وشهرين وثلاث فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث في نزري وحلفت إنها ما تفكي النادي كمان تشو النادي بكثف فأمي اتحرفت ما هي ما تفكيش النادي فلما طال ذلك على ابن زبيل كلم المسورة ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة وقال لهما أنشدكما لله لما أدخلتمان على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعة عساس النبي لا يحل للمسلم أن يهجر أخار فأخيرا أحبوا يعملوا حيلة فجابوا عباية وسعة وأخدوه في وسط العباية هم الثلاثة لبسوا لإيه لبسوا العباية ومسكوا في بعض كده كما لو كانوا إيه شخص واحد فراحوا استأذينوا على مين على عائشة قالت من قال لها ادم سور بن مخرم أنا أدخل أدخل ومن معي قالت نعم قال ندخل كلنا قالت أدخل جميعا فأمدافل ابن الزبير أمو شايلين العبائي أمريم نفسه على مين على خلقه واجعل إيه يعتذر لها وفتاع ويبكي وعائشة إيه تبكي وإيه المصر المخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود ينشدانها بالله إنها لا يحل لها أن تقطعه ألا تذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يحل لمسلمين أن يهجر أخوة بتاعه فضل إيه في قلبها وهي تبكي وتقول إن النذر شديد إن النذر شديد ولا أستطيع أن أتحنث من نذري فالمهم فاعتنق أي ابن زبير اعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة أي من الهجران فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليات فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج أي حرجوا عليها وضيقوا عليها في المسألة صفقت تذكرهما وتذكر وتقول إني نذرت والنذر شديد فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقد في نذرها أربعين رقبا وكانت تذكر نذرها بعد ذلك وتبكي حتى تبل دموعها خمارها رغم أنها تصفرت عن هذا النذر لكن قيدت السهبي النذر كانت تبكي أنها فكت هذا النذر وتحللت منه بعد قسمها أن لا تفكه أي النذر القصد إن الإنسان إذا هجر الأخاه لمعنى ديني فقد يدوم هذا الهجر أكثر من ثلاث ليال إذن لا تعارض في الحقيقة ما بين أن يهجر الإنسان أخاه خمسين ليلة إذا كان لمعنى شرعي وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر الرجل أخاه فوق ثلاث ليال قول قولي هذا وأستغفظ الله لي ولكم أصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد بسم الله لله رب العالمين تتمه هذه الماده على الشريف الثاني